ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوارثين.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 فإذا خِفْتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا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 قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودًا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَ تَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ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 نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القبي الأمين قال إني أريد أن أنت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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ قُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تشطلون فَلَمَّا أَتَاها نُودٍ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيمنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّامُوسَةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّامُوسَةٍ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ ألقي عصاك فلما رآها تهتز كَأَنَّهَا جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إِنَّكَ من الآمنين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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو افصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضبك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون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 ولقد أعتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَقَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِيًا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 ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نثير من قبلك لعلهم يتذكرون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 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَلَمْ يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو منه منهما أتبعه إن كنتم صادقين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 ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَاتْلُكَمَا سَكَنُوهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ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 سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصغون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كل أمة شهيدا، فقلنا هاتوا برهانكم، فاعلموا أن الحق لله، وضل عنهم ما كانوا يفترضون. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح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 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبُغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أُوتِيَ قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاه الا الصابرون فخسفنا به وبدارهم الاض فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهُ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 قل ربي أَعْلَمُ من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أَن يلقى إليك الكتاب إلا رَحْمَةً من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين